بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر وانثى ان نسعكم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 111. فأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا 112. فسنيسره للعسرا 113. وما يغني عنه ماله إذا تردى 114. إن علينا للهدى 115. لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نار تلضى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بترا وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.